وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح صد البركة الله بي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله المسألة الحادية عشرة فإن الحديث الصحيح قال قال فتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب خرب لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال عليه الصلاة والسلام فمن زيادة إلى حديث الترمذي الغريب فدل ضرب المثال في التعين على أن الاتباع في أعيان أفعالهم وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل خيبر ونحن حديث وعهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواق فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات, ذات أنواط فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا كما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبوا النسفنن من كان قبلكم بارك الله هذان الحديثان أراد الإمام الشاطبي رحمه الله رحمه الله في هذا الباب أن يتحدث عن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فيه بيان ما يقع من الاشتراك في بين البشر والحديث دليل صريح في ذلك والحديث اخرجه البخاري رحمه الله قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تتبعونا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ودراعا بذراع وفي هذا دليلا واضح على أن انحرافات البشريه متشابهه اكد ذلك النبي عليه الصلاه والسلام بقوله حتى لو دخلوا في جحر ضب لتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني هذا على الأغلب لأن أمم الأرض الأغلب فيها أهل الإسلام أو أمم اليهود والنصارى وسائل الأمم قال فمن هذا الحديث هنا قال هذا زيادة إلى حديث التربذي الغريب الذي ساقه في اختلاف الفرق وأما الحديث المذكور هنا فالحديث أخرجه البخاري كما ذكرت قال الشاطبي هنا فدل ضرب المثال في التعين على أن الاتباع في أعيان أفعالهم هذا الشاهد من الحديث الاتباع في أعيان أفعالهم يعني أن الأفعال المنحرفة في كثير منها عند البشر تكون واحدة وهذا يرجع إلى أسباب منها التقليد ومنها أن الدافع للانحراف متشابه الرغبة في الشهوات الخروج عن الشرائع الرغبة في الظلم والبغي هذه أمور مشتركة النفس الإنسانية إذا ابتعدت عن الإيمان اتجهت هذا الاتجاه وهذا من جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الانحرافات التي تقع في الناس وفيه أيضا دلالة على أن أمر الإصلاح البشرية واحد مهما اختلفت الأزمان ومهما اختلفت العصور بدليل هذا التشابه في التاريخ قديما وحديثا بين الانحرافات العامة في العالم هذا الحديث أصل وهو من دلالة ونقول هنا فيما يظهر لنا أنه من دلالة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كما تلاحظون أن هذا الحديث فيه إنباء بما يستقبله الناس فإن الحديث عن طبيعة الحرارات البشرية والدراسات التاريخية هذا أمر صعب ولا يكاد يطيقه أحد فإن دراسة الحرارات البشرية في عصور تكافرة متتالية ويعادة ذلك إلى ضابط متشابه هذا يصعب إلا على من علمه الله من الأنبياء عليه الصلاة والسلام وفي هذا أيضاً دلالة على أنه لا يصلح أمر العالم إلا الحق الذي أنزى أرسل الله به الرسل عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة أيضاً على أن مشكلات البشر تعود إلى انحرافاته من عن الحق والهدى وإما يحضرني من المثال هنا أنه أنني تابعت ندوات في الاقتصاد إلى مدة سنة وكانت هذه الندوات تكون الندوة في الشهر أو المحاضرة وتحدث المتحدثون على اختلاف مشاربهم وأقطارهم وتخصصاتهم في علم الاقتصاد والاقتصاد فيه تخصصات كثيرة فتحدثوا عن مشاكل البشرية مثلا في الاقتصاد فمنهم من تحدث عن الرباء ومنهم من تحدث عن البطالة ومنهم من تحدث عن التضخم ومنهم من تحدث عن كذا وكذا مما يتعلق بالرأس مالية وغيرها فجاء رجل وهو آخرهم فوضع محاضرة ذات عنوان له مغزى واضح فقال الإنسان والاقتصاد فرد مشكلات العالم الاقتصادية إلى الإنسان يعني إذا استقام هذا الإنسان استقام الحال الذي بين يديه وإذا انحرف هذا الإنسان لعب هذا الإنسان بمقومة الحياة فرد جميع المشكلات التي تحدث عنها الاقتصاديون والأخصائيون المتخصصون ردها إلى فعل هذا الإنسان فهذا التشابه في البشر يدل على أن الواجب على العلماء والمصلحين هو التوجه مباشرة إلى إصلاح النفس البشرية بالإيمان ويلزامها بالتحكم إلى الشرائع تحديد المنهج الحق لها وحين وحينئذ تصلح فإذا صلحت صلح ما بين أيديها من أمور الأخلاق والسياسة والاقتصاد علاقات الاجتماعية علاقات الفردية وجميع الأمور التي يملك الإنسان السلطة عليها سواء السلطة الفردية أو غيرها وحين يستقيم الأمر بهذا العالم هذا تنبيه وفيه أيضا دلالة لتحذير هذه الأمة الفرض في هذه الأمة أن تكون أمة شاهدة على البشرية تقوم بالحق والهدى إذا قصرت وتقاصرت وتراجعت وانحسرت فإنها ستستقبل الانحراف كما هو الشال في العالم الإسلامي فالفرض أن يكون العالم الإسلامي هو مقدم البشرية في الحق لأنه عنده الحق واضحاً بيّن في جميع المجالات فإن هذا الدين محفوظ وهذا الحق محفوظ وهو عند المسلمين محفوظ لكنهم قصروا فإذا وقع الانحسار بدأت المداولة بين الناس فيبدأ ما عند الآخرين يقدم لهذه الأمة في صور كثيرة ولذلك حذر النبي من ذلك حذر النبي أن تتنازل هذه الأمة أو تضعف كأي شأن من شؤونها فإن حصل منها ذلك فستبدأ تستقبل وتدخل في المشابهة أما الحديث الذي بعده فأراد الشاطبي رحمه الله أن يؤكد هذا المعنى وقوله الحديث الصحيح الحديث ليس في الصحيحين إنما أخرجه التنمذي وهو حديث حسن اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يمثل اراد الشاطبي رحمه الله ان يمثل باحاديث النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الامر فان ان بعض الصحابه هذول كانوا قريب عهد باسلام كانوا قريب عهد بالجاهليه فلما اسلموا بقي عندهم شيء يلتبس عليهم كما في حديث ابي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل, قبل خيبر ونحن حديث عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم فهنا يريد الشاطب أن يستدلب هذا الحديث على أن بعض المسلمين قد يقع في مشابهة المشركين فينتقل الانحراف نفسه إلى ذلك المسلم الذي شابه المشركين كما في الحديث الذات يقال لها ذات انواط ذات أنواط أي معاليق يعلق المشركون في هذه الشجره اشياء لهم يتبركون بها فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات كما لهم, ذات أنواط هذه, المشابهة كما لهم هذه المشابهه وهي تدل وتؤكد الحديث الذي قاله النبي عليه الصلاه والسلام الذي اتبعنا من كان قبلكم وهنا وقعت المتابعة ووقعت المشابهة التوجيه النبيوي هنا واضح جدا فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر تعجبا هذا كما قالت بنو إسرائيل وفي هذا الدلالة واضحة على أن انحرافات البشرية متشابهة ما الذي قالت بنو إسرائيل قالوا لنبيهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة مر أصحاب موسى على قوم يعبدون إلها من دون الله فقال بعضهم كما قال بعض أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجعل لنا إلها كما لهم آلهة ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى منصوص عليه في الحديث السابق لتركونا سننا من كان قبلكم العلماء تكلموا على هذا الحديث الشاطب ينا أورده للمعنى السابق وهو تحذير الأمة من مشابهة المشركين وأيضا الدلاله على أن مشابهة على الانحراف يرجع بعضه إلى بعض والحديثان دليلان للإمام الشاطبي على هذا الأمر الذي يريد أن يتكلم عنه في هذه المسألة الحادية عشرة أما بخصوص الحديث هنا فإن هؤلاء الأصحاب رجعوا فلما حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام حذروا ولما نبههم تنبهوا فرجعوا ولو لم يرجعوا ولو لم يرجعوا وعصروا النبي عليه الصلاة والسلام وفعلوا الشرك لكانوا مشركين فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان هذا الطلب كما ذكر بعض العلم أنه طلب شركي لكنه لم يفعله فقد يطلب الإنسان طلبا غير صحيح سواء كان ذلك متعلقا بطلبا اعتقادي فاسد أو بطلب محرم يطلبه استحلالا كما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اذلي في الزنا الاستئذان في الزنا واستحلاله كما هو معلوم كفر ولكن الرجل رجع لما علم تعلم وأناب ورجع وكذلك هنا فهذا الطلب الذي طلبه, الذي طلبه هؤلاء لم يقع منهم عملا ولو كابروا ووقع منهم عملا لوقع منهم الشرك لأن اتخاذ الآلهة شرك وكذلك اتخاذ الأنواط والشجرة الذي يعبد من ذلك شرك وسواء أكان ذلك هو الصنم الحسي أو الصنم المعنوي فلا فرق في الحكم والحديث هنا أيضا فيه تنبيع على أنهم كانوا قريب عهد بكفر وعلى هذا عذروا في طلبهم فعلموا فتعلموا فرجعوا ولا ينفي أن هذا العمل وحده ليس بشر هذا العمل وهو اتخاذ الآلهة من دون الله سواء في الأصنام الحسية او المعنوية في هذه الصورة أو في غيرها هو الشرك الأكبر ولكنهم عذروا بذلك لأنهم انزجروا زجروا فانزجروا ونبهوا فانتبهوا فرجعوا طيب اقرأ باركما وصار حديث الفرق بهذا التفسير صادقا على أمثال البدع التي تقدمت اليهود والنصارى وأن هذه الأمة تبتدع في دين الله مثل تلك البدع لاحظوا هنا يعني تأكيد الشاطبي قال أمثال البدع يريد أن يذكر هذه الوقائع المتشابهة ثم قالوا أن هذه الأمة تبتدع في دين الله مثل تلك البدع وتزيد عليها بدعة كما ذكر هنا وهذا ما ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو تأكيد لخصوصية هذه الأمة فإن البشرية تضل وتنحرف وتظلم ويقع منها البغي والفساد والأرض لكن المنهج الإسلامي يبقي فئة تثبت مع الحق وتبقى معه اليوم تكون فئة ضعيفة وقد تكون فئة قوية ولكنه إذا مح الحق فمن أين تبحث لو عن أنصارك ولهذا يؤكد المنهج الإسلامي مع هذه الأمة في جميع أحوالها أن لا بد أن تكون متلازمة لا بد أن يكون عندها شيء لا بد أن تثبت على شيء ثم كما قال الله عز وجل وَتَلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ التحذيرات الكثيرة كلها حتى يبقى هناك نور للحق في الأرض ثم هذا النور يأتي يوم فيتجدد فيقوى فينتشر فيكون له أثر على العالم إِنَع وأن هذه الأمة تبتدع في دين الله مثل تلك البدع وتزيد عليها ببدعة لم تتقدمها, لم تتقدمها فيها واحدة من الطائفتين ولكن هذه ولكن هذه البدعة الزائدة إنما تعرف بعد معرفة البدع الأخر وقد مر أن ذلك لا يعرف أو لا يسوغ التعريف به وإن عرف فكذلك لا تتعين البدعة الزائدة والله أعلم وفي الحديث أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع فقال رجل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم قال عليه الصلاة والسلام وهل الناس إلا أولئك وهو بمعنى الأول إلا أنه ليس فيه ضرب مثل فقوله حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به إنه إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهم بل قد تتبعها في أعيانها وتتبعها في أشباهها وهذا استنباط جيد من الإمام الشاطبي يعني يقول الاتباع هنا قد يكون في أعيان البدع وقد يكون في ما يشاهده الحقيقة أنك إذا ردت أن تتأمل أحوال العالم الإسلامي تجد هذا واضحا فهناك الحرفات في العالم الغربي تجدها كما هي كما هي يعني أنشأ مذهب الرأسمالية مثلا فوجدت له أنصارا في العالم الإسلامي في كتبه وأفكاره ومبادئه ونحن نتكلم عن البدع الحديثة والحرافات الشركية الحديثة فذاهبا منحرفا لأن هناك أيضا فروع وأصول أيضا في البدع متشابهة قديمة لكن لا نحتاج أن نذكر بها لأنها معروفة لكن نتحدث عن, عن الجديد من ذلك أيضاً مذهب الحداث في الفكر والعقيدة فهو مذهب أوروبي فينقله الحداثيون بالعالم الإسلامي ثم يشققونه ويقسمونه ويختلفون عليه كما اختلف عليه أولئك وهو مصدر واحد الشيوعية وإن كانت قد بادت إلا بعض نواعي اشتراكية هذه نقلت من عالمها إلى العالم الإسلامي باسم الاشتراكية وربطت باسم الاشتراكية والإسلام فنقلت فإما أن ينقل المذهب كما هو أو ينقل شبيهه أو ينقل شبيهه وسواء كان ذلك في أصول المذهب أو في فروحه وهنا نركز على ما أشرنا إليه من قبل على أن من خاصية هذه الأمة أنها مؤمنة ومقتضى كونها مؤمنة أنها صاحبة منهج ذات صفة ربانية التشريع فيه من عند الله ولذلك الإسلام تميز بكفة جميع هذه البداء لأنه لا يأذن لأحد بالتشريع ليس في هذه الأمة رهباني يشرع ولا علماني يشرع ولا قوم يجتمعون يضربون أخماسا بأسداس فيقولون هذا حلال وهذا حرام ولا مفكرون إنشؤوا مذاهب يحكمون بها الأمم الإسلام لسه شيء من ذلك الإسلام فيه شرائع عقايد وأحكام كلها أمر الله سبحانه وتعالى العليم الخبيح ولذلك لم يمارس سياد الأمة في نشأتها وهي تنتشر في العالم وتنشر الفتحات الإسلامية في العالم لم يقع مثل ما وقع في العصر الحديث لم تمارس الأمة على المناهج المتعددة ولأصبح المنهج الشرعي هو الذي يحكمها ذلك الآن لما ترى الأمة ضعيفة تعود فتقول ما الذي يجمعها؟ ما الذي ينظمها؟ ما الذي يقويها؟ ما الذي يجعلها أن تدافع عن حقوقها في العالم؟ فتسأل وتقول لابد أن تكون أمة واحدة فإذا جئت لتقول أمة واحدة كيف تكون أمة واحدة لا بد أن تكون دات منهج واحد هذه كلها مسائل مسلمة وطبيعية جدا ثم كيف تكون دات منهج واحد إلا إذا كانت شريعتها واحدة وحينئذ تتكون الأمة من الداخل في قوة وحينئذ تكون الأمة نافعة لنفسها ونافعة للبشرية وعلا من خصائص هذه الأمة أيضا أنها تأمروا المعروفة تنهى على المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروفة تنهون على المنكر وتؤمنون بالله لما انطلقت الأمة الإسلامية في الفتوح لم تذهب لتشابه الأمم الأخرى بل حملت الأمم الأخرى على اتباع منهجها على اتباع منهجها ولهذا انتشرت في العالم ونفعت العالم الذي تعيشه الأمة الإسلامية في هذه الفترة هو أحالة الانحصار لكي تقوم بالواجب لا بد أن تعود إلى القاعدة السادقة والأحادث كلها تنبه على هذا أن تكون أمة دات منهج واحد دات شريعة واحدة تفيد البشرية وتحول وتحمي نفسها من هذه الانحرافات التي تتلقاها من الأمم الأخرى هناك فالذي يدل على الأول قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث فإنه قال فيه حتى لو دخلوا في جحر ضب خرب لاتبعتمهم والذي يدل على الثاني قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق فقال عليه الصلاة والسلام هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فإن اتخاذ, ذات فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله إلا أنه هو بنفسه فلذلك لا يلزم في الاعتبار بالمنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه مثله من كل وجه والله أعلم ما هو الأمر الأول والثاني شاطبي هنا رحمه الله يقول يدل على الأول ثم قالوا يدل على الثاني ما هو الأول الثاني؟ بارك الله فيك الأول أن تكون البدع والانحراف ينتقل من المشتكين والكفار كما ضربت في الأمذلة السابقة الشيوعية العلمانية الحداثة ينقل كما هي ينقل المذهب بجرمه وقوالبه وأفكاره وكتبه ينقله كما هو وهذا أيضا ظاهر القوانين الوضعية فإنها نقلت كما هي ومع أنهم يزعمون أن القانون يراعي الأعراف يراعي الأعراف يعني ينشأ من العرف ومع ذلك لم يراعي أعراف العالم الإسلامي قوانين مثلاً غربية لما نقلت العالم الإسلامي الأصل في القانون أن من مصادره العرف والأصل في نشأة القانون أن ينشأ من من أعراف الناس هذا في النظر البشري ومع ذلك هذا لم يكن أيضاً موجوداً في العالم الإسلامي فإن, ف... فإن القانون مثلاً في العالم يتجه إلى الإباحية فليس من أعراف الناس في العالم الإسلامي أن يمتجهون إلى هذا مثلاً من الأعراف الموجودة عند الغربيين أعراف كثيرة تتعلق بالأسرة ويترتب عليها أنظمة وهذه العرب غير موجودة في العالم ومع ذلك نقل القانون كما هو إلى العالم الإسلامي وهذا يدل لك الحالة التي وصلت إليها الأمة حتى أن تستقبل البدعة والانحراف بعينه كما هو طيب هذا الأمر الأول قال هذا يدل عليه حتى لو دخلوا الجحر في جحر ضب لدخلتموه طيب الثاني ما هو المشابهة الثاني المشابه يعني أن يكون الانحراف الموجود عند المسلمين يشابه الانحراف الموجود عند الأمم الأخرى وهذا يدل عليه كما أراد الشاطبي أن يستدل, أراد أن يستدل بحديث ذات أنواط وإن كان الحديث قد يدل يعني لا يدل له في هذه المسألة التشابه واقع على أي حال لكن الذي في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا آلهة الآلهة هنا ليس المقصود بها التعدد في الآلهة فإن لفظ الإله أعم وقد يطلق على تعدد الآلهة وقد يطلق على ما تألهه القلوب وكل ما آلهته القلوب من المعبودات فهو إله كل ما آلهته القلوب خوفا ورجاء تعبدا ورقا وخضوعا واستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادات واتباعا وقيادا هو إله يعني تألهه القلوب فأصل لفظ الإله هنا ليس بالضرورة معناه هو أن يقول أن له إلهين اثنين أو ثلاثة أو أربعة بل هو أشمل من ذلك فالإله في لغة العرب تقول العرب أليها الفصيل أمه أليها الفصيل أمه إذا تبعه وهو من وله القلب وتعلق القلب ويدخل في ذلك جميع العبادات التي يتعلق بها الإنسان لغير الله سواء أجعل ذلك الذي تعلق به إلها مع الله أي نص وقال هو إله مع الله والآلهة ثلاثة, أو ثلاثة كما قالت ابن أسرائيل أو لم يقل فإنه من معنى التأله والعبادة طيب اقرأ المسألة الثانية عشان طبعا هذه الدراسات أيها الإخوة في جوامع الكلم ينبغي أن يستجد منها علماء الاجتماع وعلماء الجميع وكثير من المتخصصين في علم التربية حتى يدرسوا طبيعه الانحرافات البشريه طبيعه الانحرافات البشريه ترجع الى نفس واحده ذات طبيعه واحده انت لما تقرا القران ولا اريد اطيل هذا في هذا الموضوع لكن لاهميته انت لما تقرا القران الانحرافات البشريه من أول القران الى اخره واحده ولا مختلفه واحده لكنها متنوعة. صحيح لكن ترجع الى شيء ترجع الى نفوس منحرفه ظالمة باغية إلى محبة الظلم والبغي إلى اتجاه إلى اللباحية إلى اتجاه الكذب على الله إلى التشريعات المنحرفة إلى الاعتقادات الفاسدة إلى غير ذلك ولذلك ينبغي أن يتوجه علماء الاجتماع وعلماء التربية إلى هذا الذي يكون الحرافات عند البشرية وهي متشابهة سواء ما كان عند المسلمين أو كان عند الكافرين لكن يختلف الذي عند المسلمين قد لا يكون بنفس الحجم الذي هو موجود ولذلك قال الشاطبون تقع فيه المشابهة وقد يقع بعينه كما هو لكن إذا نقل بعينه عادة الأمة تسترع عليه من الداخل يعني قوم يؤيدون وقوم عارضون فيقع الإصلاح في الأمة فهذا كله من الأمور التي تدرس بها نواحي الإصلاح ويدرس بما يتعلق بعلم الاجتماع والدراسة المجتمعات والتحول الذي يقع فيها أقرأ المسألة الحادية التي بعدها المسألة الثانية عشرة أنه عليه السلام أخبر أنها كلها في النار وهذا وعيد يدل على أن تلك الفرق قد ارتكبت قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنبا عظيما إذ قد تقرر في الأصول أن ما يتوعد الشر عليه فخصوصيته كبيرة إذ لم يقل كلها في النار إلا من جهة الوصف الذي افترقت بسببه عن السواد الأعظم وعن جماعته وليس ذلك إلا للبدعة المفرقة نحن يريد أن يقول هنا الشاطبي <تصفيق> أن هذا الانحراف وصل إلى درجة وتعدى عليه وترتب عليه عليه أمر خطيط والأمر الذي تترتب عليه خطولة أكبر ليس كالانحراف الفردي الانحراف الفردي يقع من المكلفين والأمر فيه أيضا يتفاوت الامر فيه يتفاوت وعلاج الإسلامي الجريمة أيضا بحسب الجرم لكن الشاطبي يريد في هذه المسألة أن ينبه على ان هذا الجرم الذي يصل إلى نقل المبادئ والانحرافات إلى الأمة حتى تكون أمور مخترعة فيها وبدعا متأصلة ولاحظنا قوله هنا بدع مفرقة فأنت تعلم مثلا أنه قبل يمكن قبل إن قلنا مثلا الاستعنار الذي وقع على الأمة بعد سقوض الدولة العثمانية تستطيع أن تقول أن الأمة في الفترة التي كانت الدولة العثمانية على أحسن حالا تكون الأمة متماسكة مجتمعة وإن كان هناك الحرافات لكن تصور الأمة بعد سقوض الدولة العثمانية وما وقع في الناس من تفرق ما الذي حصل في الناس لا شك أن البدع فرقتهم لاحظ عبادة الشاطئون قال البدع المفرقة وتفريق الأمة وإضعافها أشد من أشد الدنوب من أشد الدنوب ليس مثل المخالفات في السلوكيات. لأن هذا أمر له الشريعة تقدره بقدره ووضعت لكل جريمة حدا ولم تجعل الجرائم في درجة واحدة لكن كلما كبر خطر الجريمة كبر كبرت العقوبة عليها ولذلك جريمة الشرك عليها أكبر العقوبات لأنها تثلف إنسانية الإنسان وتثلف البشرية فكان عليها أكبر العقوبة تأتي لعقوبة القتل تجدها أيضا جريمة كبيرة لكنها ليست كالشرك لأن القتل قد يقع من المكلف لأسباب من الغضب والظلم والبغي ويمكن أن يتدارك بعضه وتلحقه التوبة كما سيأتي معنا في المسألة التي يذكرها الشاطبي هنا رحمه الله وأيضا تلحقه العقوبة ولا شك أنه أقل درجة من جريمة الكفر والشرك البدع المفرقة في الأمة حتى وإن لم تصل إلى درجة الكفر والشرك جريمتها كبيرة جدا لأنها تؤدي إلى تفريق الأمة نتأمل معي الآن لو أردنا أن ندرس العالم الإسلامي مثلا ونقارن بين هذه الفترة والفترة التي السابقة في الاستعمار الأول فإن الاستعمار الأول أتى لأمة وجدها مفكتة فاقتسمها فاقتسمها فلسطين فعطيت للبريطانيين ومن ثم سلموها لليهود وما زال اليهود يعثون بها الفرنسيين أخذوا بلاد المغرب فريطانيين أخذوا مصر ثم تقسم الباقون ما تقسموا واتفقوا هذا استعمار لكن هل الأمة كانت قوية أو كانت فرقتها الأهواء والبدع والإحرافات لو كانت قوية وإذا كنت صنعوا ذلك حتى مع ضعف الدولة العثمانية أول عمل أنهم أنهوا ذلك التجمع الضعيف ولم يستطيعوا أن يصادروا الأمة وهي تتجمع وإن كان تجمعها ضعيفا فلا ريبا الدولة العثمانية في آخر عادية تفككت وظلمت وقعتها أشكاليات كثيرة ضعفت أطرافها في العالم لأسباب ليس هذا مجال ذكرها ومع ذلك فإن ذلك التجمع الضعيف كان مانعا وسدا من دخول الاستعمار فأول ما ضربوا ذلك التجمع فأنهو ثم دخل الاستعمار واتفق المستعمرون حين ذاك فتقسم العالم الاستعمار الصورة الجديدة للاستعمار في العالم اليوم هي نفس الصورة لكن فيها نوع من التفرد كما سمي النظام العالمي الجديد التفرد أن تنفرد دولة كبرى مثلا باللعب بالعالم بالتصرف فيه ومحاولة إعادة من جديد لكن بطلق وأساليب مختلفة الاستعمار الأول اتفقوا عليه استعمار الجديد الآن الذي يحاوله الكفار لم يقع عليه اتفاق عليه معارضات لأن بعض الدول الباغية الظالمة تريد أن تحتكر العالم وتنفرد به لكن بقي السؤال كيف وقع الاستمعار الأول وكيف ينفرد هؤلاء بالتحكم في العالم لأن هذه الأمة لا تمثل التجمع الواحد القوي ولا حتى الضعيف وسبب ذلك عدم اتحاد المنهج ودخول الأهواء وانتشار الجهل وعدم توحد الشرائع لا بد أن تكون شريعة واحدة ومنهج واحد وحق واحد وحين إذن الأمة تقاوم سواء كانت ضعيفة أو قوية لأن التجمع في ذاته هو قوة التجمع قوة وإن كان المسلمون على ضعف فإن كانوا أقوياء أيضاً مع تجمعهم فالتجمع ايضا يكون أشد قوة ولم يستطع الأعداء أن يتلعبوا بشيء من حقوق هذه الأمة وهي مشتمعة لا في فترات ضعفها ولا في استرات قوتها لكن يتلاعبون بها متى إذا كانت مفكحة لا تمثل تجمعا واحدا فحينئذ يتقسمونها ويتلاعبون بها ويضربون بعضها ببعض لاحظ كلامه هنا قال البدع المفرق هنا الأهواء المنحرفة أشد في العقوبة لماذا؟ لأن الخطر الذي يترتب عليها أشد الخطر الذي يترتب عليها تسليم الأمة لأعدائها ثم دخول الأفكار من على الأمة هل هذا مثل الإحرافات الفردية؟ هل هذا مثل وقوع الزنا أو الظلم أو الشرب الخمر؟ أو الظلم في البيوت في الأسر أو الظلم في الأموال هذه معاصي لكن الآثار التي تترتب على البدع السابقة والنحرفات المنهجية هذه التي تقسم الأمة هذا أمر خطير يترتب عليه شيء عظيم أن تصبح هذه الأمة ألعوبة في أيدي أعدائها سواء من حيث القوة أو من حيث تسرب المبادئ التي أشار إليها الشاطبي رحمه الله وهو التشابه في المناهج التشابه في الأفكار وإذا أصبحت أن تتمثل أفكار أعدائك فكيف تستطيع أن تقاومهم وإذا أصبحت تمثل مناهجهم كيف تستطيع أن تقاومهم ولهذا أصيبت الأمة أشد ما أصيبت في مثل هذه الانحرافات التي أشار إليها الشاطبي في هذا المقام فينتقل الآن إلى النظر في عقوبة هذا الانحراف في عقوبة هذا الانحراف وسيقائس رحمه الله بين درجات من الانحراف هل هذا الانحراف هل هو من أخطرها كالشرك مثلا أو قريب منه وهل العقاب عليه أبدي في الآخرة أم دون ذلك هيقرى بارك الله فيه إلا أنه ينظر في هذا الوعيد هل هو أبدي أم لا وإذا قلنا إنه غير أبدي هل هو نافذ أم في المشيئة أما المطلب الأول فينبني على أن بعض البداع مخرجة من الإسلام أو ليست مخرجة والخلاف في الخوارج وغيرهم من المخالفين في العقائد موجود وقد تقدم ذكره قبل هذه ينصب الشاطبي رحمه الله مسألة مستقلة في هذا الباب وهي مسألة تكفير الفرق ولا نعيدها هنا فيها درس مستقل وشريط مستقل لكن الشاطبي ذكر هنا ليبين الخطورة الخطورة سواء هذه الفرق قديمة وكانت هذه الفرق الحديثة سواء في المذاهب الجديدة الذي يسميه أهل اختصاص المذاهب الفكرية المعاصرة قوانين وضعية لا شاء جدت على الأمة هذه تدخل في داخل الأمة فتفرقها ثم تزيد الفرقة فإذا زادت الفرقة تفككت أوصال الأمة من الداخل إذا تفككت أوصال الأمة من الداخل دخل عليها أعداؤها من كل مكان هي في الصورة العامة كأنها تمثل شيئا واحدا لكن في حقيقة الوضع هي تفككت أوصالها من الداخل بسبب اختلافه المناهج نعم. فحيث نقول بالتكفير لازم منه تابيد التحريم على القاعدة إن الكفر والشرك لا يغفره الله سبحانه وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل على مذهب أهل السنة أمرين نعم هو سبق معنا أن صول أهل السنة هنا اعتمد المحققون فيهم من أهل العلم القول بعدم التكفير إلا إذا وقع وقعت البدع المكفرة يعني أن الحرافات الضخمة هذه تتراوح منها ما يصل إلى الكفر الأكبر ومنها ما هو دون ذلك أو قد يختلف فيه هذه الفرق القديمة انحاشت إلى الإسلام يعني تريد أن تتجمع عليه لكنها خالفت في كثير من أصوله ولذلك نظر المحققون من أهل السنة على أنهم لا يكفرون وإن كانوا يدخلون تحت الضلالة والناتج ما هو؟ الناتج وإن لم يكفروهم لكنهم أشاروا إلى هذه الضلالة الكبرى التي تفرقهم فنرجع إلى نفس المشكلة السابقة وهو أن التفرق يفكك أوصال هذه الأمة وسبق معنا أيضا في درس سابقة أن الفرق شوشت على انتشار الإسلام في القرن الثالث وما بعده وفي القرن الثاني حتى أن علماء السنه اشتغلوا بهم اشتغلوا بفترة ليست قليلة من الزمان ووقعوا بسبب ذلك الصراعات في العالم الإسلامي أدت إلى ضعفه وفترات أخرى تخلص أهل السنة من هذه الفرق ثم جددوا أمر الإسلام للبشرية ومن هذا المعنى أيضا فإن التفرق الحاصل عن الإسلام الشريعة ووصول أهل السنة في العالم الإسلامي هو سبب من هذا النوع وقد يصل بعضه عند بعض الطوائف إلى الكفر وقد لا يصل عند بعضهم لكن النتيجة أن الأمة مفككة من داخلها أن الأمة مفككة من داخلها فتبقى هذه الجريمة ويتفكيك الأمة وإدخال الانحرافات عليها تبقى جريمة عظيمة وإن لم تصل إلى, إلى الشرك في بعض صورها لكنها جريمة عظيمة جريمة عظيمة لماذا؟ لأن ضررها كبير على الأمة وضررها كبير على البشرية حتى على الكفة لأن هذه الأمة كما سبق إذا كانت قوية متماسكة فإنها تنفع نفسها وتنفع الآخرين من الأمم السابقة فإذا حدث العكس حدث الجريمة وهي التفريط في حق هذه الأمة إخلاقها ودينها ومناهجها وفي نفس الوقت الأمم الأخرى من أين ستستقبل الحق والهدى أينها؟ وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل على مذهب أهل السنة أمرين أحدهما نفوذ الوعيد من غير غفران ويدل على ذلك الظواهر الأحاديث وقوله هنا كلها في النار أي مستقرة ثابتة فيها لاحظنا الذين قالوا بذلك من علماء السنة أرادوا هنا التشديد والتنبيه إلى عظم هذه الجرائم فقالوا دلالة الحديث كلها في النار أي مستقرة فيها وإن لم يقولوا بالتكفير والخلود إلا أنهم قالوا بالتشديد في العقوبة لشدة الجريمة لشدة ولعظم, ولعظم هذا النوع من الجريمة هنا فإن قيل ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل السنة قيل بلا قد قال به طائفة منهم في بعض الكبائر في مشيئات الله تعالى لكن دلهم الدليل في خصوص كبائر على أنها خارجة عن ذلك الحكم ولا بد من ذلك فإن المتبع هو الدليل فكما دلهم على أن أهل الكبائر على الجملة في المشيئة كذلك دلهم على تخصيص ذلك العموم الذي في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن الله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية فأخبر أولا أن جزاءه جهنم وبالغ في ذلك بقوله خالدا فيها عبارة عن طول المكس فيها ثم عطف بالغضب ثم بلعنته ثم ختم ذلك بقوله وأعد له عذابا أليما وأعد له عذابا وهو المخلوق وهو المقتول يعني هنا الشاطبي رحمه الله راد أن يأتي بمثال حاصل ما ذكره هنا في مدى بأهل هل ينفذ الوعيد أم لا الأصل في كلامهم أن الوعيد فيما دون الكفر تحت المشيئة الوعيد فيما دون الكفر والشرك هو تحت المشيئة والدليل على ذلك هو قول الله تعالى إن الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ففي الآية أمران الشرك فهو ليس تحت المشيئة لأن الله أخبرنا سبحانه أنه لا, يكون لا يشاء فيه إلا العذاب الخالط في النار هذا خبره سبحانه وتعالى النوع الثاني ما دون ذلك فهو تحت المشيئة وعلى هذا قد ينفذ الوعيد وقد لا ينفذ قد ينفذ الوعيد على الكبائر دون الشر وقد لا ينفذ إذا نفذ فليحكمة وإذا لم ينفذ فليحكمة فإن الله عز وجل قد يقع الإنسان في معصية من المعاصي من الكبائر ثم يتوب الله عليه لأي سبب من الأسباب وقد يموت الرجل على تلك الكبيرة فيعث الله عنه سبحانه وتعالى لسبب نعلمه أو لا نعلمه فالوعيد هنا الأصل فيه عند أهل السنة أنه لا ينفذ هذا قول القول الثاني الذي ذكره هنا الشاطبي أن الوعيد في بعض الجراهيم ينفذ واستدل عليه بمسألة قتل المؤمن فإن الآية هذه ورد فيها كما تلاحظون ورد فيها التوعد بالقتل ورد فيها التوعد بالعذاب والعذاب في جهنم ثم التخليط خالدا فيها ثم, ثم قال أن الإعجاد يدل على وقوعه فمعنى هذا أن هذا الوعيد ينفذ هذا الوعيد ينفذ وهذا منقول عن بعض السلف هذا منقول إن فاذ الوعيد منقول عن بعض السلف لكن الجمهور على أن ما دون الشرك هو تحت المشيئة والجمهور بالنسبة لهذه الآية قالوا أن القاتل له توبة وتوبته من القتل وإن كان الوعيد شديد هنا توبته أن يتوب بينه وبين ربه الأمر الثاني أن القصاص في نوع كفارة بالنسبة لأولياء الدم فبقي حق المقتول قالوا حق المقتول بينه وبين ربه في الآخرة فإن الله عز وجل إذا تاب هذا الإنسان توبة نصوحة فإن الله عز وجل يكون بينه وبين هذا المقتول فيعطى الله عز وجل هذا المقتول من الحسنات ما يرضيه ومن الأجر ما يرضيه إذا أراد أن يتوب الله عز وجل عنه القاتل ولذلك قالوا القاتل له توبة والمذهب السابق وهو إنفاذ الوعيد قالوا القاتل لا توبة له والأمر على أي حال هذا قريب الأمر في هذا قريب لأن الذين قالوا أنه لا توبة له لا يعنون التخليط لا يعنون أنه مخلط في النار ولا يعنون أنه يكفر فالفريقان متفقان على عدم التكفير وعدم التخليط ويفسرون الخلود هنا إما بعدم الخلود الدائم أو يفسرونه هنا بفترات المتعاقبة الطويلة أو يفسرون الخلود إذا كان القتل لحالة واستحلال إذا وقع استحلال لا شك أنه يدخل في الكفر فعلى أي حال الشاطبي أتى بهذه المسألة هنا ليقول إن إنفاذ الوعيد قد يكون على بعض الجرائم الكبيرة أراد أن يأتي بمثال الذي هو قتل المؤمن متعمدا وهو مثال يصح له عند بعض أهل العلم ما الذي أراد يبني على هذا المثال ما الذي يريد أن يبنيها على هذا المثال أخوان لماذا ساق الشاط بهذا المثال يريد أن يقول أن إنفاذ الوعيد قال به بعض أهل السنة ثم قال المقصود به التشديد في مثل هذه العقوبات والجرائم الكبيرة وهي أن يقتل الإنسان مؤمنا متعمدا فجزاؤه المذكور في الآية وهذا يعني إنفاذ الوعيد وهو إن كان مذهبا لبعض السلم لكن سمعتم ما فيه لكن بقي الآن لماذا أتى بهذا المثال تفضل <تصفيق> كلها في النار الحديث الذي في الفرق يعني يريد أن يقول أن هناك جرائم قد لا تبلغ إلى الكفر والشرك يعني ما نقول صاحبها كافر أو مشرك لاحظتم؟ لا نستطيع أن نجزم بتكفير أصحابي ونقول صاحبها كافر أو مشرك لكن تصل إلى درجة من النوع في الإجرام والانحراف ما تدل النصوص على أنه لابد من إنفاذ الوعيد كما هو في المسائل السابقة وهي البدع والمناهج والانحرافات المفرقة للأمة المفككة لها هذه جريمة كبرى ومثلها جريمة القتل هنا أن يقتل الإنسان مؤمنا متعمدا وسمعتم ما في ذلك من الوعيد فأراد هذا يأتي بهذا المثال ليربطه بالمسألة السابقة وهي إنفاذ الوعيد على الذين يتسببون في تفريق الأمة سواء كان ذلك من جنس الفرق السابقة او تدخل في جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلهم ولا شك أن فتح واقع الأمة للانحرافات التي أصبح يصيح منها الغرب والكفار ثم دخول هذه الانحرافات على الأمة لتمزقها كما مزقت كثير من المجتمعات الغربية ثم أن تسهل هذه الانحرافات للكفار أن يطقوا على هذه الأمة لأنها أصبحت ضعيفة لا شك أن هذا من, من من أنواع الجرائم الكبرى فإذا كان قتل المؤمن هنا الآن قد ينفذ فيه الوعيد على مختاره الشاطبي هنا في حالة التعمد مع أنه ضرر بين من بين نفسين ظالم ومظلوم ولا شك أنه لا يتعدى إلى غيره فما بالكم بالنوع السابق الذي يتعدى على الأمة كلها فأراد الشاطبي أن يربط هذا المثال بهذا المثال ليبين عظم جرم الفعل الأول وهو الاختلاف والتفرق في داخل الأمة واستيراد المناهج الخارجية هو حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه ثم بعد ذلك طبعا تتحول الأمة كما قال علماء الاجتماع لأن الغالب المغلوب يقلد من يقلد الغالب في مبادئه ثم يستسلم للغالب ثم ينقاد له ولا شكاً هذا من أعظم الجرائم التي حولت لها الأمة الإسلامية في هذا العصر نعم تفضل نعم كيف؟ حكم وإيش؟ أيوة هذا سبق الكلام فيه وهو أن القاتل متعمد طبعا غير متعمد لا يقتل كما هو معلوم الواجب عليه الدية الواجب فيه الدية إن لم يعفي أولياء الدم لكن الذي يقتل عمدا هذا الصحيح أن له توبة لأن الشرك منه توبة الشرك الذي هو أكبر من هذا الشرك الذي هو أكبر من القتل منه توبة فإن الإنسان إذا تاب قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فلا شك أن الكفر الشرق أعظم من القتل لكن الإشكال الذي وقع عند بعض أهل له سببان السبب الأول ظاهر الآية ظاهر الآية وهو التخليط لكن ظاهر الآية له تفسير منهج عقاب الجريمة في الإسلام منهج منهج قوي يمنع أسبابها ابتداء ويمنع الذرايع المؤدي لها ثم إذا وقعت يعالجها في مرتبتها فإذا كانت في مرتبة القتل كانت في أعلى المراتب فكان العقاب كما ورد من جنس هذه الآية عقاب أخروي ترتعد له الفرائس تهديد التخليد لهذه العقوبة العظيمة والأمر الثاني القتل فتفسير الآية عند الجمهور أمره سهل وهو أن هذا من التشديد في العقوبة وهو منهج متميز في التحذير من الانحرافات كما ورد لعن الله لعن الله آكل شارب الخمر وحاملها والمحمولة إليه لعن الله آكل الربا فهذا اللعن هو من, أش... من العقوبات العظيمة لكنه لا يقتضي أن آكل الربا أو آكل أشارب الخبر لا يتوب كما لا يقتضي أن القاتل لا يتوب الإشكال الثاني الذي وقع سبقة الإشارة إليه أنه يقول كيف يتوب هناك حق للمقتول والمقتول ذهب إلى أمر الآخرة فكيف الخلاص فقال أهل العلم جوابا على هذا الجمهور قالوا وهم الأكثر قالوا جوابا على هذا قالوا أن هناك حقوق حق لله فقد تاب منه تاب من الظلم والبغي وتركه أمر الشر ووقوعه في المنكر فإذا صدق في فقد تاب من هذا الأمر الثاني حق أولياء الدم فقد استوفوا حضروا القصاص فقتلوه لأنهم يقتلونه بأمرهم إن شاءوا أو يعفون عنه إن شاءه فقد حضروا فقتلوا فأخذوا حقهم فقى أي حق حق المقتول قال إن الله عز وجل إذا قبل توبته فإنه يعطي المقتول من الحسنات حتى يرضى ثم يقبل توبة عبده هذا من حيث النظر في المآلات النظر فيما عند الله أما بالنسبة للمنهج الوقائي فإن الأمر يختلف لا بد من قراءة مثل هذه الآيات إذا جاء خطيب يخطب أن نتحدث عن طلبة علم وعادة مثل هذا الكلام يكون داخل نوع من الاختصاص لكن لو جاء خطيب يخطب أيهما الأنسب أن يخطب بمثل قولي تعالى وَمَنْ يَقْتِلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمْ إذا أراد أن يحذر من القتل أو كاتب أو مؤلف يبين للناس أو يأتي السابق يأتي بهذا هذا هو منهج الإسلام في ولذلك من فقه ابن عباس أنه جاءه رجل فقال هل للقاتل توبة قال لا جاءه يسأل يقول القاتل له توبة فرأى الشر في عينيه فزجره فقال لا وجاءه رجل آخر فقال هل القاتل توبة وقد وقعت الجريمة فقال نعم فعند البيان والتعليم والتفصيل في المآلات لطلبة العلم هذا أمر وعند الكلام في البيان العام ونظر الإسلام في الوقاية من الجريمة ينبغي أن تذكر مثل هذه الآيات تشديدا وبيانا هنا في فرق الكافر لما قتل مؤمنا هو خارج المنهج هو خارج المنهج لكن ولذلك من رحمة الله بهم أن الله عز وجل قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم يعني ينتهوا عن الكفر والشرك يغفر لهم ما قد وقد غفر الله عز وجل لأقوام كثيرين كانوا عارض النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت بينهم وبينهم حروب وأصابوا من دماء المسلمين وأموالهم ثم تابوا فتاب الله عليهم يقرى بارك الله قال ابن الرشد ومن شروط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم أو رد التبعات إليهم وهذا مما لا سبيل إلى القاتل إليه إلا بأن يدرك, إلا بأن يدرك المقتول حيا فيعفو عنه بطيب نفسه تعال سمعتم الجواب عن هذا وأولى من هذه العبارة أن نقول ومن شرط خروجه من تباعة القتل مع التوبة استدراك ما فات على المجني عليه إما بالتحلل منه وإما ببذل القيمة له وهو أمر لا يمكن بعد موت المقتول فكذلك لا يمكن في صاحب البدعة من جهة الأدلة فراجع ما تقدم في الباب الثاني تجد فيه كثيرا من التهديد والوعيد المخوف جدا وانظر في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فهذا وعيد والآن الأدلة سيذكرها سيذكر الوعيد الشديد الآن سينتقل عن مسألة القتل عندا ويعود إلى مسألة المناهج والانحرافات والأهواء التي تفرق الأمة والآيات صريحة في هذا نعم. فهذا وعيد ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وتسود وجوه علامة الخزي ودخول النار ثم قال تعالى أكفرتم بعد إيمانكم وهو تقريع وتوبيخ ثم قال تعالى فذوقوا العذاب الآية وهو تأكيد آخر وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالآيات أهل القبلة من أهل البدع لأن المبتدع إذا اتبع في بدعته لم يمكنه التلافي غالبا فيها ولم يزل أثرها في الأرض مستطيرا إلى يوم القيامة وذلك كله بسببه فهي أدهى من قتل النفس وقد تتسبب أيضا في قتل النفوس في أدهى من قتل النفس لكن تصور أن كثير من, من الحروب العالم الإسلامي أو غيره سبب الأهواء حتى يتسع الذهن لا تقصر نفسك عند البدع القديمة لأن الذي فرق الأمة في هذا العصر منها بدع قديمة ومنها بدع جديدة معاصرة أخذت من العالم الغربي كما هي وتصور أن أمة أن ذلك المنهج الرباني الذي كان يمكن لها في الارض ابتعدت عنه ثم دخلتها تلك الاهواء امان الحسنات تخفف عن السيئات معلوم ان الحسنات اسال الاخ يسال يقول إذا على ما ذكره بعض أهل العلم من أن الله عز وجل يعطي المقتول من الحسنات من عنده سبحانه وتعالى ما يرضيه إذا تاب عن القاتل لما يعلم منهما من الخير والتوبة والصلاح فيقول إذا كان المقتول قد ابتكب كبير أخرى فنقول هذه ما تدخل في حساباتنا الضعيفة فإن الحسنات التي تعطى لهذا هذا الإنسان لا, لا شك أنها تعادل في ميزانه لأنك تعلمون أن الناس في الآخرة يحاسبون بميزان الحسنات والسيئة فإذا أعطي حسنات العظيمة هذه تعادل في ميزانه والله أعلم به أعلم به وأعلم بميزانه سبحانه وتعالى وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالآيات أهل القبلة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 هو منه على رجاء وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء إنما يهوى, بها يهوى, يهوى به في نار جهنم فهذا منه نص في انفاذ الوعيد طبعا المناسبة بالعبارة نحن ما ندر الشاطئ من أين أتى بذل النقل الحقيقة لم أراجحه عن مالك لكن كونه يقول أن مالك رحمه الله رحمة الله إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا وجبت له أرفع المنازل يعني لعل الملك لم يقل هذا لو قال لو ارتكوا جميع الكبائر بعد الله لا يشرك بالله شيئا وسلم من البدع والأهواء يعني لم يكنه ضرر عام على الأمة بسبب الأهواء والبدع فإنه قد يكون أمره إلى خير وقد يعطيها الله عز وجل من الخير يتوب عليه وشيء من هذا كان مناسب لكن يقول له أرفع المنازل أرفع, أرفع المنازل لمن بالصدقين والشهداء صالح وحسن اولئك رفيقا نسال الله ان يجعلنا اياكم منه تجاوز على تح يكون خطا من الطابعه او شيء من هذا هنا والثاني ان يكون خطأ من م... من الناس الناسخ لان تعرف الكتب هذه يعني تنسخ نسخ, نسخ كثيره <تصفيق> والثاني ان يكون مقيدا بان يشاء الله تعالى اصلاحهم في النار وإنما حمل, قوله وإنما حمل قوله كلها في النار أي هي ممن يستحق النار كما قالت الطائفة الأخرى في قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي ذلك جزاؤه إن جازاه فإن عفى عنه فله العفو إن شاء الله بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا الحقيقة اللي ينظم النصوص يجمع بين النصوص وهذا المنهج هل عندنا نحن ما يتعلق بإنفاذ الوعيد وعندنا ما يتعلق بالجرائم اللي الشرك وعقوباتها لا شك عندنا متفاوتة وفما لم يستحلها صاحبها اتخذها منهجا وتشريعا فإنها لا شك أنها دون الشرك دون الشرك الأكبر فنجمع بين النصوص كما في الآية هنا عندنا آية أن الله لا يغفر الذي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون ذلك, ذلك جاءت فيه نصوص وعيدية قوية مثل القتل فإنه دون الشرك قطعا يدخل في قول الله يتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومثل الشرب الخمر ومثل الزنا وغير ذلك فهي تدخل قطعا في قول الله تعالى ما دون ذلك فيسير ما دون ذلك هذا المجموع يقابل الشرك الأكبر الشرك الأكبر علمنا أن الله عز وجل لا يغفره وما دون ذلك علمنا أنه تحت المشيء وبهذا تنتظم النصوص باقي الجواب على ظواهر الآيات التي هي التشديد في العقوبة التشديد في العقوبة هذا أيضا منهج نبوي منهج تربوي مثل ما ذكرنا لكم إنسان مثلا يريد أن يخطب مثلا عن جريمة القتل ويحذر منه وأثرها على المجتمع أو جريمة الزناة هذا من أي الأبواب يدخل؟ يدخل من باب التجديد والنصوص القوية هذا أو يدخل من حيث البحوث الفقهية التي نحن نتكلم فيها وسألة حق القاتل وحق المقتول وحق الله يعني أنت تعلم الأمة أن من غش. فقد ارتكب جريمة سواء كان من الغش الفردي أو الغش العام انظر التهديد الواضح من غش غشى فليس, فليس منا لعن الله آكل الرباء هذا منهج شرعي تربوي قوي له دلالاته والنصوص على ظاهره النصوص على ظاهره لكن تربط هذه النصوص ببقية النصوص الأخرى ثم تأتي مسألة المعين فإنك تقول لعن الله شارب الخمر قصد الشارح هنا التنفير منه ولعن الله الراشي والمرتشي قصد الشارع هنا بيان العقوبة الشديدة على مثل هذا الفاعل لكن الفاعل هذا الذي يرتشي أو يشرب الخمر لا يجل أن تقول اللهم لعنه لكن من فين عرفت هذا؟ من أين؟ بعض الناس يظن أنه يضع فيه بفهم النصوص ومقاصد الشريعة يظن أن هذا النوع فيه من نوع من التناقضة ليس فيه من نوع من التناقض لأن النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء جمعوا بين النصوص جاء له برجل يكثر من شرب الخمر وجلد. فقال الرجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه يحب الله ورسوله يعني مسلم فكيف تلعن مسلما فاللعل المعين هنا لا يجوز, لا يجوز. فيبقى وكذلك إنفاذ الوعيد يعني عقوبته بلعنه معينا أن تقول فلان ابن فلان أو هذا لعنه الله لا يجوز وكذلك هذه عقوبة, عقوبة فلا يجوز فكذلك أن تقول أنه لا يتوب الله عليه لا يجوز وكذلك إذا قلت إنه لو لم يتوب فإنه يعذب ويخلد في النار لا يجوز لأن كل ذلك افتيات على الشارع طيب ما عملك أنت ما عمل السلطة التنفيذية ما عمل العالم العالم يقول هذا كبير من كبائر الذنوب ويقول لعن الله شارب الخمر فهذا التوجيه والتربية وبيان مستوى جرم الفعل في أي نوع من الجريمة صاحب السلطة التنفيذية يأتي به ما هو يجلده على أنه خلاص ينتهي لا العقوبات في الشريعة تطهير تطهير تطهير. يعني يتحسن مستوى وهذا المفروض وهذا العقوبة وأمر الآخرة ينضبط داخل النصوص ما دون ذلك أي هذه العقوبات التي دون الشرك ما دون ذلك تحت مشيئة الله وتنضبط النصوص بهذه الصورة في ذهن المكلف في ذهن العالم في ذهن طالب العلم في ذهن المربي نعم نعم لا لعن المعين المسلم لا شك لا يجوز مطلقا لعن الفعل ممكن. في شيء اسمه لعن الفعل مم. الفعل هو ما ينتج من افعال المكلفين فلكي لا يكون صوره جماعيه يكون انحراف عام يخل بحقوق الناس بامان الناس يا أمن المجتمع هذا الفعل ما يجوز أن يبرز لأنه إذا برس سار قدوة يخطد الناس به فلابد من لعنه وذمه وتقبيحه والتنفير عنه والتشديد وقل فيه ما شئت شعرا ونثرا قل ما شئت ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب كأنه منذر جيش لأن المقام مقام تنفير وتخويف وترهيب حتى يبتعد الناس عن هذه الأفعال فلا تشيع الأفعال إذا شاعت الأفعال. الأفعال تشيع من من؟ من أحد المكلفين فإذا شاعدوا انتشرت أصبحت قدوة فتسابق الناس عليها إذا تسابق الناس عليها وتكاثروا أخلوا بمصالح الدنيوية الأخروية. فلا بد من التسليط هذا الإعلام الشرعي والبيان الشرعي على هذا الفعل لتنفير الناس عنه ومن هنا جاءت هذه المصوص لكن ما ميزان هذا الفعل في درجات الجريمة لا بد تأجيل التفصيل ليس الذي زنى وهو غير محصن كالذي زنى وهو محصن ليس الذي زنى في شبهة كالذي زنى في غير شبهة ليس الذي سرق كالذي قتل وهكذا تتفاوت الجرائم بحسب ضررها العام على الأمة وهذا منهج متميز من في الشرياء هي اللعنة على الفعل نعم ليس على العنة المعينية هي. أصل اللعنة المعينة أيها الإخوة معناها أنك تجي لإنسان معين اسمه فلان ابن الله تقول اللهم أطرده من رحمة الله هذا معنى اللعن أصلا اللعن في اللغة الإبعاد والطرد وفي الشرع الطرد من رحمة الله يعني أنت ماذا تريد منه إذا كانت عقوبة شرعية ووجب تعالى تطبق على عقوبة شرعية ما تملك أكثر من هذا قاتل يقتل لكن ما تملك أنه تقول اللهم أطرده من رحمتك أنت ما... يعني هذا منهج غير شرعي حتى الكافر أنت تملك أنت واجب عليك أن تدعوه وتبير له الحق وتملك حين النزال والقيام بالحق الواجب والمقاتلة أن تقتله لكن ما تملك أنت أنك أنت تقول وهو حي أمامك لقاللهم أطردهم من رحمة الله طيب وإنما مهمتك أنت؟ ما هي مهمتك لس هناك دعوة لس هناك بيان بالحسنة ألم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للكفار فجاء رجل فقال اللهم يا رسول الله أتدري ما صنع الدوس وما كثر فيها من الزنا والظلم والبغي فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو يقول فظلنت أنه سيدعو عليها فقال اللهم اهد دوسا وأتي به مسلمين فاللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله أنت تملك عقوبات بضوابط شرعية وحتى فيما يتعلق بأسرع القتال بين المسلمين والكفاء له ضوابط شرعية وله منهة شرعية لكن أنت ما تملك شرعا أن تنسى مهمتك الإصلاحية والدعوية والتربوية وتبدأ مع المكلفين إذا أخطوا سواء في إطار الجرائم التي بين المسلمين أو حتى فيما يتعلق بالكفاء وتكون مهمتك أن تقول تدعو بلل اللهم اطرد من رحمتك هذا منهج المسلمين لأنك أنت المفروض في العالم أن تصلح نفسك وتصلح غيره وتدرأ شر الآخرين عنك وتعمل هذا التوازن المطروب فلذلك ورد النهي عن لعن المعين وفي بعضه تفصيل لكن الأصل التحريق لأن معنى اللعن وأوكد مرة أخرى معنى اللعن الطرد من رحمة الله ولا شك أن الإنسان العاقل مهمة أن يدخل الناس في رحمة الله فلا يتناسب أن تعارض منهجك الإصلاحي أنت أن الله عز وجل قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وهكذا أتباعه وهذا لا يتناسب من يكون الإنسان لعاناً ولذلك ورد في الحديث أيضاً المؤمن لا يكون لعاناً ولا فاحشاً ولا بذيئاً لعن اليهود والنصال أيضاً لعن فعل وصف العلماء نظموا النصوص هذه ولذلك لابد من طلب العلم وأخذ العلم عن أهله اللعن للكفار غير لعن المعين اللعن لعن الذين كفروا ما ورد في القرآن على لسان داود وعيسى بن مريض قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذا لعن أوصاف لعن أفعال يا لو كان عندك كافر معين يهودي ونصراني ما تهم لك تقول اللهم هذا هذا يسموه بلان بلان اللهم العنه ما تملك تصنع هذا أنت ومش مهمتك ومش مهمتك معه على تحب له الخير تحب يهتدي إذا شار عليه سيفي بضرب عراسك إذا تريد أمة تنقل الإسلام إلى العالم فجاء العالم يوقف هذا الدين أن يتحرك تأتي المسائل الشرعية من الجهاد أو إخضاعهم للجزية أو غير ذلك فالمعينين غير الأوصاف العامة تنبه لهذه المسألة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد وفي هذا أكثر من الحديث هذا لعن أوصاف لعن أوصاف يعني من كان يهودياً ونصرانياً كفر بعيسى وموسى وبمحمد عليه الصلاة والسلام وبدل التوراة والإنجيل وكذب وافترى أوصاف لكن لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على غلام يهودي فاستأذن أباه فقال له أبوه يا أبا القاسم أدخل فدخل فعرض النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام عليه فأسلم الغلام فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار ما يمكن يتناسب هذا مع اللهم العنو اللهم العنو اللهم العنو أي طردهم الرحمة كواهلك ودخلوا جهنم ما يتناسب هذا. ما يمكن يتناسب هذا. لازم تفرق بين لعن الأوصاخ أو لعن الفعل هذا منهج متميز في الشريعة لعن الفعل أو المذهب الخبيث حتى لا يتكاثر الناس عليه ثم تترتب عليه أضراره المجتمع الدنيا والدنيوية المعين لا المعين نظرة الشريعة له مسلما أو كافرا يحتاج إلى إصلاح يحتاج إلى استصلاح الاستصلاح له درجات له منهج وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خامن طيب هل ننتهي بس يقرأ كلمتين هذه تنتهي المسألة اقرأ الثاني أولا اقرأه كاملا وننتهي من الدرس الشام والثاني أن يكون مقيدا بأن يشاء الله تعالى إصراءهم في النار وإنما حمل قوله كلها في النار أي هي ممن يستحق النار كما قالت الطائفة الأخرى في قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي ذلك جزاؤه إن جازاه فإن عفى عنه فله العفو إن شاء الله بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكما ذهب الطائفة من الصحابة ومن بعدهم إلى أن القاتل في المشيئة وإن لم يكن الاستدراك كذلك يصح أن يقال هنا بمثله بارك الله فيك نكتفي بهذا المقدار أصلا الله لنا ولكم التوفيق والسداد